نقول كتاب القضاء باب أصول القضاء أصول القضاء قلت والقضاء يقوم على ثلاثة أصول هي الدعوة وطرق الاثبات اي الاثبات والحكم والحكم الدعوة او الدعاوة طريقة الاثبات او طرق الاثبات ثم الحكم هذه الاصول السلاسة التي يقوم عليها ماذا القضاء قلت أولا الدعوة والدعوة هي إخبار وارحمك الله بحق إنسان على غيره عند الحاكمين إخبار بحق إنسان على غير عند من عند الحاكمين قولنا إخبار بحق فلا قضاء إلا مع حق ورحمكم الله فلا قضاء إلا مع حق كما لو الدعاء رجل على رجل مالا قولنا لانسان وإشارة إلى مشروعية عموم الدعوة من مسلم أو غيره من مسلم أو غيره وفي ذلك قوله تعالى لتحكم بين الناس ما قال لتحكم بين المسلمين كما في قصة اليهودي دلالة ظاهرة على مشروعية المطالبة بالحق لغير المسلم ولما وقع من حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي الزاني قولنا عند الحاكم إذ لا يجوز لكل أحد <تصفيق> أن يجلس للخصومة وفض النزاعي إنما هذا حق للحاكم وحده إبا هذا معنى الدعوة يا طلبة العلم قلت والدليل على مشروعيتها حديثه عليه الصلاة والسلام والذي أصله في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي ولكن البينة على المدعي فهذا الحديث دلالة على مشروعية الدعوة وعلى أن شرط قبول الدعوة ماذا البين المسألة الثانية شروط الدعوة الشرط الأول أهلية المدعي والمدعى عليه فلا تصحوا دعوى المجنون ولا الصبي الا ان يدعي ماذا وليه وذلك لأن المجنون ليس أهلا للدعوة كذا ولا الصبي لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد شهادة من رد شهادة الصبي على زيد بن أرقم أو دعوة لما قال زيد بن أرقم أن عبد الله بن أبي بن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل إبا فرد دعوة زيد بن أرقم على عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقبلها صلى الله عليه وسلم بما يدل على عدم صحة دعوة من الصبي قلت والمجنون يقاس عليه الله. والمجنون يقاس عليه لما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي والمجنون معا ثانيا لأن الدعوة تحتاج إلى ضبط في صفتها بماذا ادعى ادعى مالا فلا بد من ضبط صفته هذا المال وفي شخص المدعى عليه احتاج لماذا الى, الى معرفة شخص المدعى عليه يعني لو ذهب الى القاضي يقول سرقت مني 1000 ريال ولم يذكر المدعى عليه ها هذا يسقط الدعوى هذا يسقط الدعوى ولذلك تعلمون في القضاء ما يسمى بتقييد الماذا التهمة ضد من ضد المجهول تقول يذهب بها إلى لا نتكلم عن مجلس القضاء والحكم أننا نتكلم عن مجلس الإيه؟ عن مجلس الضبط واضح يعني يمكن أن يذهب إلى مجلس الضبط وهم الشرطة بأنه سرق منه مبلغ من غير أن ماذا أن يدعي على أحد؟ لكن لا يذهب إلى مجلس القضاء لا تحول إلى مجلس القضاء إلا ماذا؟ إلا أن يعين المدعى عليه. يبقى قلنا وال تحتاج إلى ضبط صحيح والدعاء تحتاج إلى ضبط في صفة المدعى عليه والمدعى به. المدعى به عن المال او التهمة والمدعى عليه هو من المتهم والمجنون ليس اهلا كذا ولا الصبي لهذا مما يسقط دعواهما على المدعي المدعى عليه بماذا بما ليس لهم من ماذا من اهليه الشرط الثاني القاضي ولا تصح الدعوه إلا أن تكون لدى القاضي لكونه المنوط بفصل النزاعات ومنع الخصومات أو فض الخصومات، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم، وفي إجماعهم. الشرط الثالث أن تكون الدعوة على حي حاضر حاضر فلا تقبل الدعوة على ميت وكما لا يق... تقبل الدعوة على غائب إلا أن يكون إلا أن يكون للمدعى, للمدعي حق يسقط بغياب المدعي عليه وأعني بذلك الحقوق الشخصية المدنية أما الحدود الخاصة والخالصة لله تعالى فليست هناك دعوة على غائد رابعا أن يكون المدعى به من حيث الجنس والنوع والقدر والصفة ولا يجوز الحكم ولا الشهادة على مجهود رابعا خامسا أن يكون المدعى به يحتمل السُّبُود لأن دعوة ما يستحيله ما يستحيله لأن دعوة ما يستحيل وجوده هي دعوة كذبة. كمان الدعاء على ولد انه ابنه بين ولد الولد حال صغره او طفولته يعني لو ادعى رجل على امرأة بأنها ولدت له هذا الولد ثم تبين أن هذا الولد ولد حال صغر, صغر من المدعي هذه الدعوة ترد وليست مقبولة لأنه لا بد أن يكون المدعى به ماذا شيئا ماذا آه لا تستحيل العادة وجوده حقيقة أو حكم هذا هو الشرط, الكم. الشرط السادس أن يكون موضوع الدعوة أو المدعى به أمرا ملزما للمدعى عليه المدعى به أمرا ملزما للمدعى عليه كما لو ادعى عليه كما لو ادعى عليه شيئا ليس ملزما من تبرع او صدقة يبه هذه شروط ست لابد من وجودها في الدعوة اهلية المدعي هذا اول شرط ثانيا أن يكون المدعى به معلوما ليس مجهولا ثالثا أن يكون المدعى عليه حاضرا ليس مجهولا ولا غائبا رابعا أن يكون المدعى به مما لا تحيل العادة ماذا؟ العادة وجوده خامسا أن يكون موضوع الدعوة ملزما للمدعى به سادسا وهو الشرط الأخير أن يكون الدعوة أن تكون الدعوة في مجلس ماذا القاضي يبقى هذه شروط هذه شروط لابد من وجودها في الدعوة لكي تثبت أن يأتي بها عاقل مميز إلى مجلس قضاء أن يأتي بها على شخص معلوم حاضر أو في حكم الحاضر صحيح أن يأتي بها معلومة أن يأتي بهذه الدعوة ماذا معلومة غير مجهولة فإن أتى بها معلومة غير مجهولة يبقى تصلح لأن يلزم بها من المدعي آه تصلح وإلا إن كانت العادة تحيل وجودها, وجودها إذن لا تثبت الدعم حفظتها على هذا الترتيب أن يأتي بها عاقل أو نقول أن يأتي بها مكلف مميز أو أهلا ثم يأتي بها ماذا إلى القاضي معلومة لا مجهولة على شخص معلوم يصلح أن يلزمه لا تحيل العادة وجودها واضح الآن والله المستعان لفظة اليمين على من أنكر إنما هي زائدة على رواية البخاري والترمذي وقد ضعفها بعض أهل العلم المرحلة الثانية أو الأصل الثاني الذي يقوم عليه القضاء إثبات الحق نقلنا اولا دعوة بعدين ثبوت الدعوة وبعد ما تثبت الدعوة يكون ماذا الحكم، تمام قد تسقط الدعوة بنفسها كيف تسقط الدعوة بنفسها رجو ها انت من يذكر سلاسة اثباب تسقط بها الدعوة من نفسها لا سببا واحدا كيف تقول يا ابا بكر ان تكون الدعوة مستحيلة الوجود تمام كمن الدعوة مثلا ولدا وهذا الولد اكبر منه او هذا الولد ولد ماذا حال صغري او الدعوة تمام دعوة من هذا القبيح؟ نعم كيف؟ يرجع عن دعوة فيكذب نفسه صحيح بعدما يذهب الى القاضي يرجع فيكذب نفسه هذا يسقط الدعوة نعم اذكر سببا ثالثا يا محمد نعم اجهالة جهلوا بالمدعى عليه هذا يسقط ماذا الدعوة تمام موت المدعى عليه كأنه ادعى على شخص أنه سبح ثم ماذا هذا الشخص قد مات تسقط ماذا هذه الدعوة أو ادعى على مجهول هذه الدعوة ماذا تسقط إذا فقد الأهلية بعد, الدعوة. بعد الدعوة لا إذا, ف... إذا كان فاقد الأهلية من الأصل لكن بعد الدعوة لا إلا الدعوة تسقط كما لو ادعى رجل على رجل أنه سرقه وما هل الدعوة تسقط بموت المدعي لا حقه ماذا سابت ينتقل لمن إلى ورساته ما قلنا هذا سبق يبقى إذن اتفقنا على أن الدعوة ماذا تثبت بالستة شروط وعليه ممكن أن نقول فرع سقوط الدعوة وتسقط الدعوة بالأسباب الآثية الأول رجوع المدعى رجوع المدعي عن الدعوة إلا في ماذا إلا في الحدود إلا في الحدود لأن الحدود هي حق لمن عقوبة مقررة لله كما كان في قصة من صفوان لما سرق رداؤه تمام فلما سرق رداؤه عاد صفوان الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسقط ماذا دعوان فلم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم دعوة من صفوان وحد من الرجل ايبا. نقول رجوع المدعي عن الدعوة الا في ماذا في الحدود لأن الحدود حق لله عز وجل أو عقوبة مقررة لله عز وجل لا تسقط بحال ثانيا قهل المدعي بالمدعى عليه إذ من شرط الدعوة أن تكون على معلوم فلو قال سرخني شخص فانقي من هذا الشخص قال طويل وعريض وكذا وانتهى الموضوع هذا يسقط الدعوة بجهالته بمن بالمدة عليه ثالثا موت المدعى عليه ولا يسقط بموته ولا تسقط بموته كل الدعاوة يعني هناك دعاوة تثبت عليه بعد ماذا كما لو دعا على رجل انه اخذ ماله هذه الدعوة ماذا تثبت حتى بعد موت من بعد موت المدعى عليه لماذا؟ لأن عند إذن المال يجب في ماذا؟ في تركته المال يجب في ماذا؟ في تركته واضح؟ يبقى إذن ولا تسخط بذلك كل الدعاوة كيف لو كانت الدعوة في حق مدني يعني مثلا ادعى عليه أنه اغتصب بالشقة ثم مات هذه الدعوة لا تسقط بموته واضح؟ هذه الدعوة لا تسقط بموته فإن ثبت أنه اغتصبها تحق له ماذا؟ حق له الشقة ويخرج أهله وأولاده منها إذا في الحقوق المدنية أما الحقوق أو الحدود الشرعية الخالصة لله تسقط بموت ماذا؟ كما لو ادى عليه أنه اعتدى عليه تسقط عند اذن الدعوة بماذا بموت الايه نعمل شوف كانت الدعوة لها شقان شق مدني وشق ايه غير مدني شق جنائي انت تدرس القانون اه لهذا تتكلم لن تنتفع به كثيرا <تصفيق> رابعا السبب الرابع الذي تسقط به الدعوة أن تنعدم البينة على دعوة كما لو ادعى رجل على رجل من غير بينة ملزمة من غير بيّنة أو من غير الظبوت البين إن فعلا كما أقام بعضهم دعوة على شخص قد مات من سنوات أنه مات بالسم عندئذ لا يمكن إثبات هذه ماذا؟ الدعوة صحيح لأنه لا يمكن معرفة ماء إن كان قد مات بالسم أم, إيه؟ أم لا لفوات زمن إيه؟ بعيد إذا هذا السبب الرابع طيب السبب الخامس لإسقاط الدعوة أن يكون المدعى به مما لا يحتمل السُّبُوت. كما لو ادعى على شخص لم يثبت أنه دخل البلد منطلقا طيب. نقول الأصل الثاني إثبات الحق إثبات الحق هو إقامة الحجة عند القضاء وتقوم الحجة بالوسائل الآتين اولا الشهادة إذا تثبت الدعوة أول ما تثبت بماذا وما هي الشهادة؟ الشهادة هي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. قولنا إخبار صادق فلا بد من شرط العدالة في من في الشاهد. ومن ذلك قول تعالى وأشهد ذوي عادل منكم ثانيا أو قال إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة بأن يكون مصدره في إثبات الحق هو ماذا الرؤية ودليل إثبات الحق بالشهادة ودليل مشروعية الشهادة قوله عليه الصلاة والسلام شاهداك للرجل او يمينه وشروط الشهادة عند اهل العلم هي اهلية الشاهد فلا شهادة لمجنون ولا طفل أو نحوهما أو نحوهما ممن يفتقد الأهلية والدليل على هذا الشرط عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة زيد بن أرقم على من على عبد الله بن وبي بن سلوم الشرط الثاني الحرية فلا شهادة للعبد على الحرية وذلك لقول الله تعالى وأشهد زوي عدل منكم ولقولي تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأول ما تبادر إلى الذهن هنا ان المقصود بالآية هو من حر كما ان هناك ما يطعن في شهادة العبد انه قد يحمله شيء على الشهادة على الحر وهو حقده ماذا عليه الشرط الثالث في الشهادة الإسلام لقوله تعالى وأشهد زوي عدل منكم. وأن الله تعالى في الوصية قال اثنان زوا منكم أو آخران من غيركم فلم يقل من غيركم إلا إذا ضيق على المرء وحضرته الوفاء وأراد الوصية فلما كانت شهادة فلما كانت شهادة الكافر في موضع مخصوص دل على أن الأصل عدم ماذا قبول شهادتي الشرط الرابع الرؤية فالاصل في الشهادة ان تكون رؤية. وهذا معنى الشهادة من الشهود والحضور من الشهود والحضور والمشاهدة وثانيا لان الاصوات تتشابه مما يطعن في شهادة السامع او الاعمى الشرط رقم كم الخامس العدالة فلا تصح شهاده الفاسق باجماع العلماء وذلك لقوله تعالى وأشهد زوي عدل منكم الخامس السادس النطق بالشهادة فلا تقبل شهادة الأخرس لأن نطقه أو إشارة لأن إشارته قد تختلط أو تشبه على الرأي فلا يتبين موضع الشهادة ثامناً عدم التهمة كقرابة أو خصومة أو عداوة عدم التهمة كش كقرابة أو خصومة أو عداوة او نحو ذلك من الوكيل والوصي ذلك لان هذه الشهادة يتطرق يتطرق اليها الشك ولا يجوز اقامة دعوة بشك اذ الاصل براءة المتهم هذه كم شرط سبعة شروط نعم عدم التهمة يعني أن يكون الشاهد ليس متهماً في شهادته، كما لو كان قريبا لمن للمدعي، تمام؟ أو للمدعي عليه؟ كما لو كان خصما لهما في قضية أخرى، تمام؟ هابن هو خصم للمدعي عليه في قضية أخرى، ممكن يعمله يحمله ماذا حقه الذي له عليه في أن يكذبه؟ عليه كما لا تكون هناك خصومة أو عداوة كان نوما بينهما نوم خصومة أو عداوة أو أنه وكيل له في أعمال أو وصي له على أموال فكل هذا قد يحمله إلى أن ما هو عادل لا شرط العدالة شرط دائم وده شرط عارض لا لأن هذا لا يجرح في عدالته أصلا يعني هل نعتبر الرجل إذا كان قريبا للمدعى عليه أنه مجروح العدالة لا إن هو قريب على طب ما هو عدل من الأصل هو عدل تمام ولا يجرح في عدالته أنه قريب المتهم لا يشهد, لا يشهد. مش كل الدعاوة مش كل الدعاوة المدعي دعى بمال على المدعى عليه ثم مات المدعي حق يثبت لمن لورصته <تصفيق> هذا سيأتي هذا سيأتي في باب أنا الآن أتكلم في باب القضاء لازال معنا باب كامل أو كتاب الدعاوة ثم كتاب الشهادات وهذان كتابان فيهما مسائل مفردة حول ما تقول هل تثبت الدعوة كتابيا او هل تثبت بالصور كأن تم تصوير الرجل وهو ماذا وهو يسرق هل تعتبر هذه بينة على المدعي كأن رجل صور رجلا بالكاميرا مثلا او بالهاتف المصور هذا هل يمكن ان تقوم به دعوة او لا يمكن هذا الشيء ولكن الراجح الا تقوم به دعوة لان التصوير هناك احتمال ماذا نعم انا رأيت صورة من يومين لرجل على غير هيئته التي هو عليها يعني رأيت له صورة مصورة على غير هيئته التي هو عليها فيمكن ان يحدث في باب التصوير ماذا عن طريق الاجهزة الاحديثة ماذا كما بيحصل بي بيركبوا شخص قسط شخص على رأس اخر أو ممكن يأتي لك الشخص بمنظرين أو كذا إلى آخره. هذا هذا فعلا يعد في مسائل الجنايات يعني المرأة لا تستشهد في جريمة الزنا. لقوله تبارك وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعةً. فلما قال أربعة فجاء العدد مؤنسا يبقى لابد أن يكون المعدود ماذا مذكرا لأنه معروف أن العدد يخالف المعدود إذا كان العد من ثلاثة إلى تسعة نعم لكن طبعا لم نذكر هنا لأن هذا شرط خاص لكن لو كنت حضرت معنا كتاب الحدود هنا فقد فصلنا القول في هذه المسألة وقلنا بأنه اشترط أن يكون ماذا أن يكون ذكرا طيب حسبكم هذا القدر ان شاء الله تعالى من هذا الباب الجامع هو باب اصول التقاضي وبقي لنا معنا في باب اسبات الحق وباب الحكم ان شاء الله تبارك وتعالى طبعا قبل ان ننتقل الى كتاب الشيخ ابن عسيمين القواعد المسلة هل واجب أو من الأمور المتفق عليها من شروط الشهادة النطق بالشهادة والرؤية لا ليس من الأمور المتفق عليها فقد اختلف اهل العلم ولكن الخلاف ليس قويا. نعم فذهب جمهور اهل العلم لا اشتراط الرؤية تمام وعدم إقامة الشهادة بالإشارة أو السماع إلا من خلاف ما بين الحنابلة وغير من إمته العلم قلت وهناك دليل قوي على أن الرؤية هي مصدر الشهادة لقوله تعالى واستشهدوا صحيح شاهدك لفظ الشهادة في اللغة في معنى ماذا؟ المشاهدة يعني الرؤية فيكون مصدر الشهادة في الأصل هو ماذا؟ هي الرؤية واضح بالاعتبار ماذا الدلالة اللفظية لماذا لمعنى الشهادة فما الدلالة اللفظية لو قلت لك شاهدت ماذا تفهم من قولي هذا ان مصدرك في هذا العلم هو ماذا الرؤية السمع طبعا اخونا شريف جاء هذا اليوم بالمذكرة الخاصة بابواب النفقات والرضاع واللقيط إن شاء الله تعالى سنوزع عليكم مذكرة الآن على أن يكون الامتحان في الأسبوع المقبل في يوم الثلاثاء من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة. الامتحان يكون لمدة ساعتين بصحن المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة بصحن المسجد ها هنا إن شاء الله تعالى الثلاثاء المقبل يبقى معكم أسبوع كامل. إن شاء الله تعالى للمزاكرة وللمراجعة وأعتقد أن الوقت كافي إن شاء الله تعالى فننتهي من كتاب القضاء يوم ماذا؟ يوم الأحد بإذن الله ولا نشرع في كتاب جديد إلا يوم الخميس بهذا نكون قد انتهينا من كتاب القضاء فقط بعد ثلاثة كتب الأولى ها؟ بكتاب الحضانة ملحق بكتاب النفقات. الامتحان من المذكرة لن يخرج من ماذا لن يخرج من المذكرة الامتحان واضح كلامي الامتحان من المذكرة مذكرة كم ورقة يا شريف لا بس هو اعتقد ان الورقة ما هي يعني آه... لحظة يعني الورقة اعتقد ان الصف فيها بالراحة فاعتقد ان سطورها ليست, ك... ليست إيه كثيرة تمام والعنوان مكتوب بخط طبعا كبير وكذا وهذا لا شك مما يؤثر على ماذا على كم المعلومات الموجودة في الورق وأمن نقول ماتت الهمم ها بارك الله فيك فالامتحان يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الخامسة إلى الساعة ماذا الثامنة البشرة الثانية التي يحملها لكم مذكرة أصول السنة بفضل الله عز وجل طبعت تمام وإن شاء الله عز وجل ستصور أيضا ثم نوزعها أيضا عليكم وهذه المذكرة لعلها من أنفع المذكرات التي يعني كتبت ولعلها من أنفع الدروس وهو درس شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا ستصور وتوزع عليكم بإذن الله ثم يجرى فيها امتحان بمسجد القبيلة على حسب ما أعلن هنا هناك لأن طبعا هذا الدرس هو حق لمسجد القبيلة هناك والمذكرة مئة ورقة تقريبا وطبعا أيضا نعم أيوة ستطبع قريبا وتوزع عليكم إن شاء الله وأعطيكم فرصة قرابة الشهر لمذاكرتها ومراجعتها إن شاء الله لا هي مرة واحدة. لا مذكرة سهلة. لا لا سهلة ما فيها ت... ما سبحان الله. <تصفيق> <تصفيق> نعم. هن هننتقل إلى كتاب الدعاوى وكتاب الشهادات. ما هم الحقد بكتاب القضاء لأنه ما منه. ان شاء الله تبارك وتعالى. وأبشر فنحن الآن يعني الحمد لله رب العالمين يعني منطلخين وما بقيت لنا الا ابواب قليلة جدا. ان شاء الله عز وجل وننهي بها هذه الدراسة دراسة الفقه لان درسنا درس الاحد سيتجه ان شاء الله تعالى بعد رمضان اتجاها اخر هذا الاتجاه طبعا ما كنت اتحدث به مع بعض طلبة العلم سينتقل هذا الدرس إلى مستوى, الى مستوى اعلى ان شاء الله تبارك وتعالى من دراسة كتب وبخاصة سيكون التركيز على دراسة القواعد ان شاء الله عز وجل وكذا في درس الاحد الليلي الذي سيكون فيه من دراسة قواعد التفسير ودراسة تفسير القرآن الكريم والله تعالى المستعان ان شاء الله هذا سيأتي هو مسائل زمن القضاء ومكان القضاء وبعض الاحكام الخاصة بالقضاء كمسألة قبول الهدية والرشاوى الى اخير هذا سيأتي ان شاء الله لا لا سيبدأ قبل رمضان في سورة مقدمة وهذه المقدمة تطول شيئا ما طيب أخوكم شريف سأوزل عليكم مذكرة الآن بإذن الله تبارك وتعالى ولكن على الشرط أما الشرط فطبعا أول الشرط يعني لك مذكرة واشد ما تتكلم باسم باسم غائب إلا أن ننظر في الأعداد الموجودة الآن لأنه طبعا أعتقد أن العدد كسر على عدد المذكرات الموجودة بين أيدينا الأمر الثاني ليت أخت من الأخوات ترسل إلينا بورقة بعدد الأخوات الموجودات في صفة النساء الأمر الثالث إذا كان منكم من يكفيه أخوه فيأخذ مذكرة له ولأخيه معه على أن يصورها إن شاء الله تبارك وتعالى لأن الذي يظهر لي أن العدد لن يكون كافيا العدد لن يكفي الموجودين كم نسخة معك شريف؟ ليه مش مشمية. آه طيب طيب فهمت أنا. طيب أنا أنزله عن بعض نسخه للموجودين. طيب إن شاء الله تفضل وخذ قم مع عمرو وكرم الأخت ترسل ورقة بعدد الأخوات الموجودات في صفه النساء والشرط الذي يسري على الرجال يسري على النساء أيضا. فإذا كانت من الأخوات من تكفي أختها بتصوير المزكرة على طريقة من كان غنياً فلي فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. <تصفيق> بدأوا بدأوا أولاً بالحضور بدأوا أولاً بالحرصين على الحضور الذين يعني حرصوا على حضور هذه الأبواب الثلاثة لأنهم أولى من من غيرهم. وأرجو أن أعذر في هذا تمام لأن الحق الأول لمن حضر معنا هذه الأبواب كاملة أما من غاب في بعض منها فإن شاء الله تعالى حقه إن شاء الله تعالى يعني بإذن الله يحفظ هاتها... طب أرسل 15 نسخة, لل... يا عمر أرسل 15 نسخة للنساء لا السيرة يصعب ان احنا نمتحن فيها لان طبعا كيف امتحننا الان في 130 درسا <تصفيق> لان لي اكثر من ثلاث سنوات وانا اشرح السيرة الان نعم صعب, صعب صعب صعب جدا يكون صعب هذا الشرط الذي تذكره هو شرط الصعب ان شاء الله ده الاصل دول اعطيت سبعه بس ايه فيرسون ده ده سبعه سبسه بمناديات اعطيت النساء خمس 10 نسخة يا كارم ده الورقة فاضيه خالص